مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم شريعة المناارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاد دايا وباء بخزي الكفر المذال ففي بها الإيمان يعلو وفي اصطاط بهها جد ضلال حدود الله فيها قد مقيمات سواسية بها انتصف ونال شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الداياجي وباء بخزيه الكفر المذال وأركان الشريعة راسيه يطاويلها القميء ولا يطال هنا دار الخلافة والمعالي سنام جهادها عال طال شريعة ربنا نور تجلى فيها تسهل المكارم والخصال شارعات ربنا يا قوم من جن لمن تاهت مراكبهم وماله زاهت دار الخلافة في جهاد تجندان دون ساحتها الرجال دعاة للهدى الصافي مبات بشرع الله قد صالوا وجالوا صال شارعاتنا المنارات والمثال ومشكات الهذايات والكمال هي الحق الذي زاقد دايا جيد وصول الدين تزهر بعدا يبس وقام العمل وانتظم المجال فبادر يا أخي وادفع زكاة بها الأموال تزكو والغلال يضعفها لك المولى ويارب وتستل الضائن والكلال فعض بالنواجد وغنامها فتحت ظلالها تسم الفعال يضعف لك المولى ويبي وتستل الضائن والكلال ثع الطوب النواجذ وغنامها فتحت ظلالها تسمل في